قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقر بالميزة والحوظ الذي أرجو بأني منه ريا أنهلوا وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج وآخر